وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لَا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب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 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات